منتديات بريدة ستي تقدم المنشد أبو عابد القصيدة دي قصيدة العشبة يعني ها ناخدها ونقوم نتعشها على طول أهم شيء ما تنموش لأنه في عشها بعض الإخوان بيطلبوا أننا أشكر فرقة أوج وصراحة أنا مش شايف المسألة تحتاج طلب لأني أرى إن شاء الله كوادر مدربة بشكل أبهرني ما كنت أتوقع أن ظهرت فرق بهذا المستوى في القصيم أنا أعرف ان في كوادر جيدة لكن كوادر منظمة لم أكن أعرف أن هذه الكوادر موجودة فتحية قوية لفرقة أوج <تصفيق> قد نطير عليكم بعض الشيء فتحملونا هذه القصيدة للشاعر حفيظ ابن عجب بعنوان الغريق كانت سفينته تسير أو تشقع باب الموج وفجأة هاج الموج وغرقت السفينة صار ينادي يا رب أنقذني أنا غريق لم تنقذه إلا سفينة من سفن الكفر فلما علم بانه مسلم سننظر ماذا حدث ويعوم يعوم على امل ان يجد معينا او نجده البحر في ضم تتلاطم اين هي النجدة ويعوم يعوم على امل ان يجد معينا او نجده البحر في ضم أمواج تتلاطم أين هي النجدة البصر يميناً يأخذه وشمالاً أيضاً يرسله البصر يميناً يأخذه وشمالاً أيضاً يرسله وسماء أيضاً صعاده لكن لا تبت في في الليل نداءه ذهبت في العوم ذراعه وتبدد في الليل نداءه وتساءل والموت دعاه والخلد أتاه يتحداه أين النجدة أين النجدة أين النجدة وبلحظة يأس قاتلة قد كادت تذهب عينا لمحت من بعد نجدتها قد جاءت حتما تنقذها قد جاءت تشتد سريعا حتما حتما ستساعده قد جاءت تشتد سريعا حتما حتما ستساعده فرح المسكين بنجدته فرح المسكين بنجدته أعداء الله أعداء الله ستنجده ستنجده ستنجده, ستنجده حملوه على ظهر المركب وأتوا بالماء لكي يشرب قالوا لا ترهب لا ترهب إنا لك صحب لا ترهب سالوه وهم فيه حيارا سالوه وهم فيه حيارا هل انت على دين نصارى فاجاب باني انسان لله اطيع ولا ابغى اني اعبد ربي دوما واصلي لل والله وأنكر سألوه أأنت يهودي أم أنك من أرض البربر سألوه أأنت يهودي أم أنك من أرض البربر فأجاب بأني إنسان فأجاب بأني إنسان لا أكفر بالله وأشكر من أنت اذا اذا هيا أخبر, أخبر, أخبر جمعًا, جمعا قد جاءك, جاءك يستفسر انا عبد لله اصلي واصوم لربي وازكي انا عبد لله اصلي أنا من أرض الشرق اتيت وبهذا انت حر تعميت غرقت في البحر سفينتنا لكن الى الله لكن الى الله انقذنا أنت إذن يا هذا مسلم نعم. نعم. نعم. نعم نعم إني مسلم قالوا فإلى الموت سريعا البحر يناديك صريعا قالوا فإلى الموت سريعا البحر يناديك صريعا حملوه جميعا في لحظة ورموه الى البحر غريقا ورموه الى البحر غريقا ورموه الى البحر غريقا, غريقاً جزاك الله خيرا